في مفسدات البيع وعدها أربعة وعدها رحمه الله تعالى أربعة فذكر الربا فذكر الربا على رأس المفسدات الأربعة يعني يحرم كل بيع يشتمل على ماذا على ربا من يمثل وقد ذكرت مثالا للبيع المشتمل على الربا قبل ذلك ما عندك؟ طبّل نعم صحيح مثاله في الواقع اليوم هو البيع نسيئة مع شرط الزيادة عند التأخر عن سلاح الأقصاد هذا بيع مشتمل على ماذا على الربا صحيح وبيع النسيئة مع الزيادة على سعر النق تمام إذا نكتب الربا ومثاله بيع النسيئة على شرط الزيادة عن سعر النقد لقوله عليه الصلاة والسلام لقوله عليه الصلاة والسلام فلا هو كسهما فلا هو كسهما أو ماذا أو الربا يبا من أكل هذه الزيادة يقوم آكل لماذا للربة أفضل أو كثوما سلمك الله هو يقول له أبيعك هذا الكوب بعشرين تمام فإن الجل قال إلى شهر ذ الحج باربعين فله أو كثوما يعني بعشرين إلى شهر ذي الحج أو كثما يعني أقل السعرين مع ماذا مع أبعد الأجالين فلاه أو كثما يعني أقل السعرين مع أبعد الأجلين أو الربا أو الربا ومثاله إراء شرط الزيادة عندماذا عند تأخري الأقساط فهذا بيع مشتمل على ماذا؟ على ربا ثانيا الغرر الغرر ويحرم كل بيع مشتمل على ماذا؟ على الغرر ومن سور الغرر جهالة ماذا؟ السعب او جهالة ماذا؟ او جهالة ماذا السلعة صحيح او جهالة السلعة او جهالة السلعة ومن صور او مثال جهالة السعر اليوم كتابة الاوراق البنكية بغير تحديد ماذا سعر او ثمن اللي هو يسمى الشيك عليه على بيع صحيح مش هذا بيع فيه غرر لأن السعر أصبح إيه أصبح مجهولا بكتابة هذه الورقة بكتابة هذه الورقة إذا أصبح هذا إيه البيع فيه غرر من جهة ماذا عدم معلومية له السعر هذه مفهومه طيب ثالثا تحريم كل بيع قلنا فيه غرر وتحريم كل بيع فيه ماذا ربة نعم دليله ناهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيوع الغرر كالملامسة وكالمنابدة دليله أكتب حقك هذا حقك ولا أبخله <تصفيق> ودليله ناهي النبي صلى الله عليه وسلم ام بيوع الغرر كبيع المنابذة او بيع الملامسة كبيع المنابذة او بيع الملامسة وهي بيوع مشتملة على ماذا مشتملة على غرر ثالثا فحريم كل بيع أدى إلى مجموع هذين أو أحدهم أي أدى إلى الربع أو الغرض للقاعدة ما أدى إلى الحرام فهو, إيه؟ فهو حرام يعني ممكن أصل البيع يكون جائزا ولكن هذا البيع تضمن شرطا هذا الشرط يفضي إلى ماذا الى الربا او يفضي الى ماذا الى الغرر فيصبح ماذا فيصبح حراما وهذا من مفسدات البيع كما ذكر الامام ابن رشد كما ذكر الامام ايه ابن رشد فذكر الغرر والربا وما يؤدي الى مجموع هذين والله تعالى اعلم طب بقي معنا رابع وحقيقة وحقيقة هذا الرابع يعني ضاع من الرأس الآن أنسيته ولا حرج علي في هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنسى ليلة القدر صحيح صحيح أكتب باب جامع باب فيما يجوز وما لا يجوز من البيوت نعم اترك مكانا ان شاء الله هو دين عليه من منكم نظر في بداية المشتهد ولهاية المقتصد سيجد هذا الرابع من محسدات البيوع هو الربا الغرر حقيقة غاب من رأسي تماما يعني طيب قلنا باب جامع فيما يحرم ويجوز من البيع من البيع المثالة الولى المسألة الأولى بيع الأوراق النقدية بيع الأوراق النقدية ويجوز بيع الأوراق النقضية لقوله عليه الصلاة والسلام اختلفوا فبيعوا كيف شئتم إذن فيكون الشرط الأول لبيع الأوراق النقدية هو ماذا؟ اختلاف لماذا أليخ هذا الشرط مم. شرط بيع الأوراق النقدية الاختلاف صحيح لماذا هذا الشرط لأن الأوراق النقدية من الأصناف التي تجري فيها ليه الربا تمام؟ وشرط الاختلاف هنا لأنها أكتب لأن الأوراق النقدية هي سك هي سك عوض عن الذهب والفضة فالبارك الخضية دي كانت احدى الشبهات القوية التي استدل بها مبيح الربا قال الربا يحرم في ستة اشياء الذهب وله والفضة لكن الاوراق النقدية اللي في البنوك دي ليست ذهبا ولا, ولا فضة فبا فبالتالي يجوز ان تأخذ من البنك مع الزيادة وان تقرض البنك مع لأنها لي لانها ليست سكنه ليست ذهبا ولا فضة فلا اجري فيها ربا هي طعيح ليست ذهبا ولا فضة لكنها تأخذ احكام الذهب والفضة لماذا تأخذ احكام الذهب والفضة والجواب عندكم هل... نعم تأمر لا هذا ما لأنها عوض عنه أصلا لا تطبع إلا لما يكون هناك غطاء إيه؟ غطاء ذهبي لها صحيح يقول لك داري قيمة الذهب في الجنيه كذا تمام فهي عوض عنه فلما كانت عوضا عنه فأقذت أحكامه وتأذكر لك دليلا عزيزا في المشألة الآن فأمهنه فأقول فلما كانت عوضا عن الزهب والفضة فلما كانت عوضا عن الزهب والفضة وهي أصلا لا تطبع إلا أن يكون لها رطاء ذهبي إلا أن يكون لها غطاني ذهبيا تسمع لازم في البنك المركزي يقول لك في غطاء ذهبي يغطي العملة عشان تبقى العملة لها قيمة وإذا حصل اختلال بيؤدي هذا إلى ما يسمى في لغة الاقتصاديين بالتضخم فتقل قيمة له يعني زمان كان الجنيه الورقي هذا بجنيه ذهبي تمام بجنئ ذهب فنقول لها غطاء ذهبي فتأخذ أحكامه الدليل العزيز في المثل يا أخواني ويقوي هذا القول بأنه في عصر بني أمية في عصر بني أمية كانوا يعطون الناتا سكوكا يصرفون بها الزكوات والغلال من بيت المال فكان بعض الناس يبيعها بأقل من ثمنها يعني يأخذ سق بستين دينار أو سق مثلا بأجولة ارز او نحو ذلك فكانوا يذهبون يبيعونها باقل من ماذا تمام هذا في عصر بن يومية فانكر ابو هريرة جدا على امراء بن يومية وكان يقول اتبيعون الربا اتبيعون الربا سنتكلم عن هذه المسألة تفصيلا عند باب الربا لكن نحن احتجنا اليها الان اشارة تمام؟ لنتكلم عن حكم التعامل في الاوراق اللي العملة نعم طيب نحن نقول الاوراق المالية هذه تاخذ احكام الذهب والفتر لماذا تأخذ أحكام الذهب وفضة؟ لأن كل جنيه ببله غطاء ذهبي، فأصبح هذا الجنين عواضن له عن الذهب وله والفضة، تمام؟ كما حصل في عصر بن يومية كانوا يعطون الناس أوراقا بقيمة كذا أو كذا، فكان الناس يبيعونها، فسمع أبو ريا ذلك إيه؟ ربا لما كانوا يبيعونها بأقل من قيمتها، ليدل على أن هذه الأوراق تجري فيها نه، يجري فيها الربا، لكن لو قلنا بأنها ليست ذهب ولا فضة، ولا تأخذ تحكما ذهب والفضة، يجوز إننا أعطيك الجنيه وتعطيني نصف جنيه، يجوز إننا أعطيك كذا وتعطيني كذا، وقولك هذه شو كانت قوية جدا عند محل الربا، إنه لم يعتبرها ذهب ولايت. ولا فضة فلم يعطيها احكام الذهب والفضة تدرون من اول من تجرأ لهذه الفتوى من همد عبده فاعرف حقيقة الرجل تمام فاعرف حقيقة الرجل فاقول نعم ايش الم من عندي انا قلم بدينار طيب، فأقول أنا أقول قلم بدينار كان هذا يجري في ثمان السلف كان رجل يشتري القلم بدينار لحاجته حاجته إليه في الدرب طبعا الدينار قيمة أعلى من الليه من القلم بكثير فأقول بارك الله فيك إذا اتفقنا على أن تأخذ حكمة ذاته والصدة إذا فاشترت للتعامل فيها إيه شرط التقابل تمام فلما كانت تأخذ أحكام الذهب وشدة فات شرط المثلية فات شرط المثلية والتساوي يعني ممكن أبيع ريا لين بذنيه ستة ريالات بذنيه تمام سبعة جنيهات بذولار تمام وبقي شرط له تقابل إذا لا يجوز بيع العملة نسياً تمام لا يجوز بيع العملة نسياً طب أنت تفوت شرطا وابقيت شرطا لماذا مين فوت شرط التساوي صحيح وقلتني ليس بشرط ممكن أبيع ريال بعشرة جنيه أو الدولار بسبعة جنيهات وابقيت شرط التقابض لماذا قل يا احمد طيب ماشي هذا يدن بيزل لكن لماذا فوتنا الشرط الاول نحن متفقين على ان التأجيل لا متفقين على عدم جوز التأجيل لكن هما عوضا عن الذهب. لكن هما عوضا عن الذهب اصلا او بمعنى اخر فوتنا شرط التقابض تمام لسبب هو أن التساوي هنا متعذر أن التساوي هنا إيه متعذر أو لأن كلا كلاهما عوض عن ماذا عن الذهب فنقول فيفوت شرط التساوي ويبقى شرط إيه التقابل ويبقى شرط التقابل ومن الحديث فإن اختلفت هذه الأجناد فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد فعليه يجوز الإذكار بالعملات مع شرط ماذا التقابل فرع فلو أعطاه شيكا بنكيا مكان المال هل يعتبر هذا تقابدا يعني أنا أعطيت خمسة ألاف جنيه وأنت أعطتني شيكا بألف دولار هل يعتبر هذا تقابدا آه تقابد آه من عند جواب آخر لا ثق يتق... ليس ثق يعتبر تقاضي جميعا اخطأتم قل احنا ماشي ماشي جميعا اخطأتم هو الشيخ ثق فعلا يأخذ احكام العمده لكن هنا يشترط شرط ان يكون الشيخ مؤرخا بتاريخ اليوم يستحق الوفاء لكن هذا انه اغرق هؤلاءه بتاريخ إيه؟ مؤجل فهنا فات شرط إيه؟ تقابل لان لو ذهب الى البنك يصرف الشيك هل يصرفه لن يتمكن يبقى اصبح هنا إيه؟ فات شرط إيه؟ تقابل هذه جزئية قطيرة فيها ربا فيها ايه ربا يبقى ويجود إذا كان بشرط ماذا بشرط ماذا إن كان صرفه الحين أو الساعة تمام إيه؟ لا لعذر بخضية أخرى الأعذار يا شيخ هذه خضية أخرى يعني ذهب بين البنك فوجدهم مغلقا أو البنك قال ما فيه فلوس أو كذا هذه ما مشكلة لا كذا فات شرط التقابل صاحب الشنط الموجودة بالمسجد عليه ان يكلم من بخارج المسجد صاحب الشنط الموجودة بالمسجد يكلم خارج المسجد ان شاء الله يبقى فان هذه الجزئية ان شاء الله ثالثا فرعون أنه البرك الله فيك وأن الإشكالات تفسد علينا نظام الدرس سامحون فرع هل يجوز في تقارة العملة ما يسمى بالسوق السوداء هل يجوز ما يسمى في تقارة العملة بالسوق السوداء هذه فتوى شرعية ليست فتوى سياسية تمام فأنا لست ذا منصب الرسمي لماذا؟ صحيح صحيح من عنده إجابة أخرى؟ يعني يبيعها خارج البنك تمام؟ عند الأشخاص الذين يبيعون ويشترون بأفعار قد تكون خ... يعني أعلى أو أدنى من البنك فضل الجواز, الجواز. نتفق على هذا فكره تقول طيب هذا التفصيل يعجبني تمام هذا التفصيل يعجبني والاصل الجواز الا من تعارض المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة المصلحة الخاصة ان هو قد يبيع ويشتري بثمن ايه اعلى صحيح لأن يكون فرقا بين السعر الرسمي وسعر هذه السوق وهذا الفرق قد يصل في بعض الأحاين إلى كم إلى عشرة بالمئة وعشرين بالمئة يعني السعر الرسمي لكن هنا لابد من النظر في تعارض المصلحة الخاصة مع المصلحة فمتى غلبت إحدى المصلحتين على الأخرى فإن غلبت المصلحة المصلحة العامة منعة وإن غلبت المصلحة الخاصة أبيحة كيف تغلب المصلحة الخاصة وكيف تغلب المصلحة العامة حتى لا نقول كلاما عاما يتوه فيه الناس يا رجل العمرة ما في ريالات تمام يستطيع أنه يصرفها في البلوك صحيح وهذا يعطله ام لا يحتاج لهذه ريالات للنفقة في العمراء يبقى ان المصلحة غالبة ولا مش غالبة غالبة وقد تغلب المصلحة العامة اذا قال لنا اهل الاقتصاد ان هذا الادخار يؤدي لماذا الى ضعف عملة البلد وبالتالي ضعف اقتصاد البلد ويؤدي لما يسمى بالتضخم تمام عند ماذا يحدث تمنا لغلبة المصلحة العامة المصلحة اللي هنا طلبة العلم أنا أنبه على أمر هام هناك من الفتوى ما يسمى عند الفقهاء والمفتين بالفتوى الخاصة فهناك فتوى خاصة لشخص لا تصلح لماذا لغيره تمام وقد تكون هذه الفتوى مخصصة بشخص مثاله مثلا شقق التي تباع وفيها شيء من الربا حصل أن جاءني شخص فعلا فقال أنا أسكن مع حماتي والآن الأمر يقف على الطلاق إلا من تدبيره مكان والمكان المتيسر الآن هذا المكان لأن هذا المكان أنا تسلمت الشقة الآن فأنا ما بين رد الشقة وما بين ماذا وأما بين الطلاق فهذا له فتوى خاص صحيح بسبب عظم ماذا المفسد من تشريد أسرة وتشريد أولاد صحيح وهنا لشأن الطلاق أعظم وأخطر وأخطر يبا هنا ما عند الفقهاء ما يسمى بالفتوى خاصة لا يصلح فيها ماذا التعميم ذلك اعجبني بعض الفقهاء وكان قد خان هذا فقال هذه فتوى لك انت وحدك فلا تخرج من عندي وتقول اغاز الشيخ انما قل اغازعه لي تمام وهذا لا شك من أستهم. طيب هذه المثلة الاولى حكم يسمى بتجارة العملة وخلاصة القول فيها شرط التقابض عند الاختلاف صحيح وشرط ماذا وعدم جواد ما يسمى بالشكات البنكية المؤدلة كعوض والأخير رأي مسألة ماذا الابقار في الأسواق السوداء طيب فرع هذا فات ولا يجوز التفاضل ما بين العملات المعدنية والورقية لأنها جنس له واحد فلا بد فيها من ماذا من التساوي والله والتقابل ولا جزء التفاضل بين العملات المعدنية والورقية هذا الأسف يحدث في الحجاز يحدث في الحجاز يعني لما تذهب تطلب العملات المعدنية لأجل التليفون تمام يكون الريال بتسعين هللة هللة يعني أقل نور قرش نعم تحصل هنا أهل مصر دايما لهم قصبوا الصدق شيء مثل هذا طيب سلمكم الله طيب نقول ماذا بارك الله فيكم نقول ولا يجوز بيع العملات المعدنية بالعملات الورقية تفاضلا يعني ايش تفاضلا يعني مع الفارق تمام؟ هذا ريال وليت تسعينه هذا جنيه ورقي وتسعينه قرش معدني يبقى إذا دمعنا التفاضل ولا جوث بيع عملات المادنية بالعملات الورقية تفاضلا لماذا هنتكلم عنها أنا أتكلم عنها لأنه من الربا، وقد شرط النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة الواحد التساوي والتقابض لقوله إلا هاء بها أو إلا مثلا بمثل ويدا بيدها فرع حكم بيع العملات القديمة يجوز مع شرط ماذا؟ مع شرط ماذا؟ لا لا نعم مع شرط عدم استخدامها فتصبح كسلعة او كتخفة هل يجوز فيها التأقيل؟ سلم ها ليه نعم اصبحت سلع ما هي بتوعد انها ايه عملة فما يشترطوا فيها التقابض لان ما قيمة قيمه يا لها قيمه ما لهاش قيمه ولكن لا شك ان هذا البيع فيه ايه اطراب فهو يحرم من جهة الايه الاطراب بل فيه سفة كمان تمام فنقول إن كان لا يحرم كبيع لتوافر أركان وشروط البيع فيه لتوافر أركان وشروط البيع فيه أن هذا الذي أقوله تمام. أملي علي اخر الكلام هو واحد فقط معين، فيجوز في هذا البيان التفاضل والسلام، يعني السلام تأجيل، لأنها تباع. كثلعة لا كعملة إيه إيه إيه ليه احنا قلنا انها مش عملة ها يا محمد لان هي اصلا ملهاش قيمة فما اصبحتش عملة تمام اصبحتش عملة او نقل اصبحتش صد كمالي فيشرعوا فيها التفاضل ويشرع فيها التفاضل والتأجيل فضل وينزل الكلام يبا هو كبيع صحيح يا محمد صحيح لا يفسده هذا الشر تمام لا يفسده هذا الأمر وإن كان يحرم من جهة تذكرتني بفائدة عزيزة الشيخ جميل ذكرى في تفسير سورة الكهف قال فبعثوا أحدكم بورقكم العملة المعدلية قال هي الدليل على أنهم ناموا ثلاثمائة سنة والزاد فسعة لأنها بالعملة سكت في زمانه ملك تمام فغالبا ما تكون عليها سورة الملك أو زمان الله فك. وذلك قال القرآن بورقكم هذي مالش بورقكم لان لو قال بورقكم يعني ممكن يتصرفوا يجيبوا ورق عن طريق مبادلة شيء بشيء فيحصلوا عن ورق يشتروا بيه لكن لما قال بورقكم هذه يعني التي التي معكم التي معكم وفي حوزتكم نعم نعم نعم وبعض. طيب أين كنا من جاة السفه وتحريم الإسلام للصور وغالبا وغالبا ما تشتمل العملات على هذه الصور سيقول أحدكم وغيرها من المتداول الآن نقول هذا أمر عمت به البلوة ودعت إليه الحاجة لأنه لا يمكن لي الآن أن أشتري أو أبيع إلا بهذه فده يعتبر أمر داخل فيه داخل في بابه ما عم الذهله الباله م... نعم نعم بارك الله فيكم متفطر التحريم سبب السفة لأنه لن ينتفع بها لا يجوز ل... لا بيعه لأنه تفاضل صرما هو متداول إذا صار عمله إذا لا يجوز بيعه بجنسه الا بشرط التساوي ولا والتقابل شرط التساوي والتقابل الله تعالى اعلى وان وفي هذه المسألة الاولى وهذه فروعه وهذه وهذه فروعها نعم لا دي قضية اخرى تتكلم في قضية التساوي فين طالما بيستبدل عملة بعملة ما في مشكلة من عدم وجود التساوي انما المشكلة في التقابل دي قضية التسعير دي مسألة اخرى قضية التسعير دي قضية اخرى في البيوع حكم التسعير هل يجوز للدولة ان تلزم الناس بتسعير معينة وتعتبر هذه التسعير ملزمة للناس بحيث من لم يلتزمها يكون آفما من جهة الشر أم لا هذه قضية أخرى بقضية التسعير أم هم لا يلتزمون شرط التسعير بل إنهم يبيعون في السوق السوداء بغير هذا الشرط ولكن ما, ما هو الآن يعني وقت التفصيل في مسألة التسعير وما يجوز وما لا يجوز من التسعير لأن التسعير لا شك بابا للعلم جاء له حقا لولي الأمر أن يسعر السلع لتحقيق مصلحة عامة غالبا، تمام وبعضهم ما أحله بشرق و... فرع بيع البيون او مسألة بيدو نعم وبيعها دون قيمتها من الربا لا محالة كما يحدث أن الرجل يكون له على الآخر مال ولثالث على الأول مال فيبيع فيبيعه الثاني أو الأول يبيعه الأول للثالث بينه عند الثاني بأقل يعني واحد الثابر والنفر اسمه أحمد له عند محمد ثلاثة ألاف جنيه تمام له عند محمد ثلاثة ألاف جنيه وأحمد هذا عليه دين لعلي تمام ألفين جنيه فيقول عليه خذ هذه الورقة على أحمد بثلاثة ألاف فهذا من الربع لأنه يكون قد باع مالا به بمال مع الفضل والزياد وبيع الزيون لا يجوز لفوات شرطي البيع في النقد لفوات شرطي البيع في النقد أو ما يقوم مقام النقد من المثلية والإهد والتقابض من المثلية والتقابض وهذا شرط في بيوع النقل ريه نعم هيفوت شرط آخر شرط ايه شرط التقابل صحيح هذا المتساوي. يعني له ثلاث تلاف عند محمد ولعلي عليه كم ثلاث تلاف قال له خد الثلاث تلاف دول اللي شيكه أقول عند من قلت أن قلت يجوز قلتم يجوز طيب هنا شرط التساوي متحقق لكن في شرط تاني متخلف شرط تقابل لانه يبيعش سلعة دا بيبيع مال طيب هنا شرط التساوي متحقق لكن في شرط تاني متخلف شرط تقابل لأنه يبيعش سلعة هذا يبيع مال يبيع مال فهنا في شرط التقابض قد فات، تمام وهذا على فكرة من الديوع الشائعة وبخاصة عند أهل المحامات يشترون الديون من الناس يعني يشترون بالربا، تمام نعم نعم صحيح وقد يستغرب بعضكم ما هذا يعني روح يجيب الفلوس بعدين طب ما يدل ورقة حافرق بهذهلة مثال الان رجل دخل عند تاجر الذهب فاشترى الذهب تمام او باع له الذهب وبعد ان قبض المال قال نورد ان اشتري هذه وهذه لامرأتي فوزنها له ثم أعطاه له المال صحيح هذه السورة لكن لو دخل قال خذ هذا ذهب امرأتي واعطني هذا الذهب فوزن هذا وقال ثمنه كذا ووزن الثاني وقال ثمنه كذا هذه السورة جود معنى محصلة الامر واحد إنه, انه ترك ده او بعده واشترك لكن الاسلام احل هذه الصورة ومنع هذه ليه لا تقولوا راعنا وقولوا معنى راعنا بمعنى إيه؟ لكن الاسلام منع راعنا و... و... واجزه انظرنا هذه صورة احلها الله وهذه صورة حرمها الله طيب مسألة في بيع الذهب اللي هو بيع الذهب القديم بالذهب الجديد، فلو ذهب فباع القديم وقبض ثمنه، ثم قال طيب أنا أريد اشتري كذا وكذا، فدفع ثمنه. هذه السورة جائز، لكن لو ذهب فعطاه القديم ورحمك الله. فوزنه الرجل. وقال طيب انا اريد كذا وكذا وكذا قال طيب اتفضل وما في فرق في السعر وقضى ومشي الصورة دي زي الصورة دي لا الصورة الثانية محرمة لانه باع الزهب ايه لا باعه نسيئة ما هو قال له تمن كذا صحيح لكن ما قبضش ان المال تمام مش باع الذهب بالذهب ما لوش خد عشرين جرام واديني عشرين جرام لا ده هو قال له خد هذا الذهب اشتري فوزنه له ما انا الصورة الصوره دي جائده ايه ما هي واضحة الى الان فيها اشكال اسمع يا اخونا التاجر قال له 38000 جنيه ما قضتش فلوسه؟ اوه قال له اريد ان اشتري هذا وذاك وذاك وذاك فوزنه له قال له تبتمنهم ثلاث تلاف دنين فاخذ الجديد ومش هجل الصورة حلال ليه فين شرط الليه لكن لو دخل قال ابي عبده قال له ثلاث تلاف قال له تفضل ثلاث تلاف قالوا له طبعا انا اريد ان اشتري هذا وذاك وذاك فوزنها له قال له جلب تلت تلاف قال له اتفضل ادي تلت تلاف الاسلام اباحة الصورة الثانية ومنع الصورة ليه الاولى مع ان المحصلة كانت ايه واحدة دعك بالنفس الوزن فين اشترى زهد فين اشترى لا ما قال له ليه 3000 وبعدين قال له تطبيعني الاشياء دي قال له 8000 ما يكونش باع زهب بزهب يكون فوت شرطه ليه تقابض لو قال له خده العشرين جرام قال له هتاخد بدلهم 15 جرام عشان ده ذهب أفرنجي واللي انت قدمته ليه ذهب بلدي مثلا او ده ذهب قديم او ذهب جديد او ده ذهب في مصنعية او ده ذهب إيه؟ من هؤلاء مصنعية وعلى فكرة في مشكلة يخونا بيوع الذهب سيأتي ذكرها والله سيأتي ذكرها سيأتي ذكرها امهل احنا كنا في بيوع الاوراق المالية الان طيب بيوع الجوائز وهي ان يفرض البائع خدمة خاصة او ميزة خاصة لمن يشتري كم من معين من المال هذا يجوز يعني قال اللي بيشتري بعشرة آلاف جنيه ببلوم كفاء مثلا كذا سكذا مثلا صحيح هذا يجوز يجوز نأخذين للمواصفات، هذا هذا سوق هو عشان في هذا بعيد يا محمد، وهذا البيع جائز لا غبار عليه. لانه بيع صحيح لم يتخلف شرط او ركن من اركان البيع تمام واما هذه التحفاء الهدية من البائع فهي تبرى وهبة فتأخذ أحكام الهبا ولا تمنى المسألة الثانية أو فرع رصد جائزة في السلعة تكون مجهولة يعني بيبع لك داخل السلاغة مثلا او حتى اكياس نعم البطاطس التي يأكلها الاطفال تكون هناك جائزة بداخلها. هل هذا جائز ام غير جائز <تصفيق> نعم تمام والقول في هذه المسألة هو التفصيل والتفصيل معتبر بقاعدة الامور بمقاصدها. طاعدة الأمور بمقاصدها فإن اشتراها على نية السلعة فحصل له او فحصلت له القائزة فلا حرج عليه اما اذا اشترى السلعة على نية القائزة وقد يكسب او لا يكسب هذا محرم لانه من المقامرة لانه من المقامرة <تصفيق> مسألة <تصفيق> نعم كيف يعني <تصفيق> اقصد ان هو بيشتري السلع علنية المؤهد احنا قلنا ده بيع الجوائز طيب دي مسألة ودي مسألة دي مسألة ودي مسألة خالص دي مسألة تانية تمام رحظة واحدة من شباب مسألة مسألة الثالثة بيع الآباء بيع الآباء لبعض أبنائهم ممتلكاتهم في حياتهم هذا هذه مسألة خطيرة جدا. فيها تخصيح الأول انفعل ذلك إضرارا بالورثة كأنه لا يريد للبنات أن يرسم فباع للذكور تمام هذا البيع صحيح أم فاسد طيب من قال بفساده يرفع يده طيب أنت أفسدته لماذا ونحن اتفقنا ان البيع ليفسد الا بماذا بفوات شرط من شروطه تمام هذا اهلية العاقب ان تكون السلعة محرمة النفع صحيح الجهالة الى اخره فضل بس هذا لا يفسد البيع لان ليس من شروط صحة البيع على يضر بأحد مع الاسم ضي صحيح اه ولو اخر يبقى فصل في القرض تمام فصل في الله في القوم فنقول البيع صحيح مع اسم الاب اسما شديدا لان قصده من البيع هو الاضرار بالورقة وحرمانهم من حقه ثانيا يبدل المسألة الأولى جواز طب لو باعه بيع بيع غبن إيش بيع الغبن يعني نعم نزل بالسعر جدا أو باعه بيعا صوريا من غير قبض المال هذا البيع فيه في حيلة فهي هذا هو المفسد الرابع من مفسدات البيع ذكرته من الآن لو هو تحريم كل بيع مشتمل ايه على حيلة تمام والدليل هذا الشرط ماذا حديث ماذا حريم كل بيع يجتمل على ماذا على التحايل ممكن واحد يتحايل على الحرام كمثل ماذا تورق يزاك الله خيرا كمثل التورق لان التورق فيه حيلة ولا مفهش حيلة والعينة فيها حيلة ولا مفهش حيلة تمام ودليل حديث اليهود لما حرم الله عليهم فماذا فعلوا جملوها ثم ايه ثم باعوها فهذا يعتبر الدليل على تحرمه بيوع الحيلة تمام ومن سور بيوع الحيلة بيعوا العينة بيع العينة وبيع ماذا ايه ما كنت حاضرا معنا فما افعلنا الان هذا كان في درسنا السابق بيع العينة ان اقول لك خد السلع دي تمام اقصد بمية كل قسط بعشرة تمام فتقول لي ماشي بل لي طب تشتريها مني نقداً بتمانين فيكون الأمر أن انت باعتمال به مع الفضل والزياد هذا بيع العينة تمام فلو باع الأب الأرض لولده أو البيت لولده حيلة هذا البيع صحيح أم فاسد فاسد. تمام يلزم فيه ال... اما الارش ايه الارش فارغ تسعب لهذا المثل سئلت فيها من ايام قليلة ان رجلا قال ان ابي باع لاخي تمام اربا تساوي سبعين الف جنيه باعها له بعشرين ألفا بعشرين ألفا وبيعه هذا لشكل الفرق هذا كبير لكن لو فرق قليل يعني أن يحصل عندك التفريق بين أن يكون قد باعه بستين ألف مثلا وبعشرين ألف يحصل احنا قلنا هذا في ضابط أبل كده اللي هو ضابط الايه العرف في تقييم السلعة فلو باعها بسعر تمام بضابط العرف فانه فيه غبن. يبقى هنا في خيار في البيع اسمه خيار ليه خيار الغبن اللي احنا اتكلمنا عليه فضل إذا حصل أن رجل الدليل هو منع الظلم منع الضرر يعني لم يقبع الرجل السلعة ولم يكن يدري ثمنها فغبنه الآخر قال هذه لا تساوي إلا كذا فعلم أنها تساوي كذا وكذا وكذا تمام فله كمثل العيب فسخ البيع بالإيه بالعيب وهذا المجهول السعر هنا لا انا بتكلم على واحد لم يدري لم يدري بتكلم على واحد ايه لم يدري معه المعاودي تساوي كام كمثل واحد الارض جي شق طريق فارفع السعر الارض جدا فبعاها لك على السعر القديم يكونون غبن ولا وله تم هو آفن انا لم افسد البيع ولو كان سوريا لكنه يأثر لأنه قفد الإدرار بالورثة كذا سنخرج من موضعنا والله يقول يعني أنتم شعبتم علي المسائل الآن فاختل النظام الذي في رأسه وأنا كنت وضعت كذا يعني نظام لكل مسائل وأنا هذا البيوع هذه البيوع بيوع إيه بيوع الأباء دي تمام فقلنا فالبيع صحيح مع اسم من مع اسم الآخر. <تصفيق> نعم. <تصفيق> بطل الغبن هنا ألا يعلم أحدهما ان يتحقق في شرط الجهالة جهالة السعر او جهالة اللي سلعة. تمام. فما تحصل هذا كان من الغبن الذي يجب فيه الرد. تعالى أعلى وأعلم وبالله التوفيق إن شاء الله عز وجل نتم درسنا ما ذكر البيوعد الجائدة هل يجوز خلع الدرس للصائم لا حرج عليه في هذا وهذا لا يكسد عليه صومه وإن احتاج مع ذلك إلى المضمضة تمام والله تبارك وتعالى الموفق امرأة متزوجة من رجل سعودي ولم تجب منه أولاده وتطلب منه أن يكتب لها ميراثه أو ميراثها حتى لا تتعرض لمشاكل مع أقاربه هذا لا يجوز هذا لا يجوز تمام وحقها مضمون بشرع الله عز وجل حقها مضمون بشرع الله عذ وجل في شروط البيع يقول لم تذكر ان من شروط البيع السلع شرط التقابع قلت هذا من الشروط عند بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، لقوله لا تبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا إذا بيد ونسلم بمثل فمسألة بيع ذهب بمصنعيه مع آخر بدون مصنعيه تمام هذا لا يجوز هذا لا يجوز لفواد شرط ماذا المسلية وإن وجد شرط التقارب. لأن الزهب بدون مصنعية يباعد أعلى من الذهب الزهب المصنعي في صلاة الليل الأفضل كما قال عمر والذين ينامون عنها أفضل ويعني ينامون عنها أول الليل ليقوم آخر له لكن كانت سنة النبيні صلى الله عليه وسلم في العشر الآواخر أنه لا ينام إلا قليلا بدلالة الرواية أحيى ليلة وقوله أحيى ليلة قال فيه الحافظ ابن حجر يعني كان لا ينام إلا, إلا قليلا هذا في العشر الأواخر هذا في العشر الأواخر يشرع في العشر الأواخر إحياء الليل إلا قليلا إلا قليلا في عشر رمضان الأخيرة أما السنة في غير ذلك كما جاء في حديث أفضل الخيام خيام أخي داوث كان ينام سدسا الليل ويقوم سلساه وهكذا وينام سدسا إذا باع الأب لولده بيتا سوريا بالصاد لا بالسين فلاذا البيت صحيح نعم؟ ما فقد شرط تقابل السمن ما قلنا ان هذا الشرط يجوز ان يتخلف عند بيع ايه الامور المختلفة لقوله فان اختلفوا فبيعوا كيف ايه بيعني هذا القميس بمئة على ان تعطيني السعر او السمن بعد شهر اجيلك بعد شهر خلاص مش عايز منك حاجة ما في مشكلة يعمل بإصلاح التلفزيونات والكسد فما الحكم في هذا العمل إن شاء الله سيأتي بيان ذكر هذه المسألة فدا وهي ذكر مسائل بيوع المحرمة وهي البيوع التي تشتمل على غرر أو تشتمل على عون على الإثن والإثن والعدوان سنتعرض لمسألة التلفاز إن شاء الله تبارك وتعالى ومتى يجوز بيعه والله تعالى على وآله شروط البيع الصحيح ما هي مفسدات البيع طبعا هذا مش ليس سؤالا ما هذه محاضرة وقد ذكرت تذكرها إجمالا على عجلة الشرط الأول أن تكون السلعة مباحة النفع فيحرم بيع محرم النفع كمثل بيع الخمر مثلا تمام كمثل بيع الخمر أو المقلات التي تشتمل على ماذا على صور أو تجتمل على مفسدة أخلاقية أو مفسدة دينية ثاليا شرط أهلية العاقد فلو باع مجنون لا يصح بيعه لو باع أحمق أو غير راشد لا يصح بيعه لو باع طفل لا يصح بيعه إلا من استثناء في البيوع التي يعني يسيرا التي تجري بها العادة كشراء الخبز أو الطعام لكن لو باعه مثلا بيتا فبيعه هنا لا, لا جوز والتفريق سبق أن قلنا يبقى مضاحة النف أهلية العاقد هذا هو الشرط الثاني في شروط الثاني البيع التقابض اذا كان البيع بين ربويين فلو باع مثلا تمر بتمر يشترط ماذا تقابض والمثليه الشرط الرابع معلومية السعر السلعة لا يجوز ان يبيع مجهولا كبيع مثلا الثمر على الشجر قبل ان يبدو هذا يعتبر ايه مجهول معلومية السعر تمام فلو باع من غير معلومية السعر يعني اعطى على بياض واللوقت بالسمن اللي انت عايزه تمام هذا داخل في جهالة السعر اما مفسدات البيع فما ذكرتون باع بيته سوريا لزوجته حيث انه عقيم وقد صبرت معه. ما حكم الوصية لها لا تجوز الوصية للزوج لانها ترفي والحديث لا وصية لوارث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث أما ما فعلته من الصبر معه فجزاؤها عند رب العالمين تمام فجزاؤها عند رب العالمين ثانيا لا جزء أن ينصي ولا جزء أن يبيع لها هذا البيع الصوري من أجل الإضرار بالورصة لكن لو أعطاها تحفى وهبى منه لها هذا يجوز هذا ايه يجوز بس بشرط ان يكون عنده نية ماذا الابرار بمن بورث لكن يكافئ على انها صبرت معه ورضيت بحياتها معه مع انه عقيم لا حرج ان يكافئها وان يهبها شيئا وهذا من العشر فيه بالمعروف بشرط يعني ألا تكون له زوجة أخرى فيكون ذلك من ظلم هذه الزوجة وعند رفع منه طبعا السجود بالتكبير والرفع بالقراءة هذا القول أضع في الأقوال وهو بدعة وما قال به لبعض الشفعية المتأخرين والقول الثاني اللي هو التكبير نزولا ورفعا قول قوي واستدل عليه بعموم الحديث كان يكبر عند كل رفع وخف وهو حديث صحيح لكن أقوى الأقوال في المسألة أنه لا تكبير لسجود التلاوة هذا أقوى الأقوال لأن على كسرة ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من السجود يعني بسجدة التلاوة لم يثبت له تكبيرا ولو كانت تكبير من فعله لما أهملوه وهم الذين رووا لنا إيه؟ سكتات فكيف لا يرمون لنا تكبير كهذا والحمد لله كان من توفيق الله لكتبت بحثا في هذه المسألة وهو عند أحدكم ولا أدري من أخذه ولا أدري لماذا لم يرده إلى الآن هو بحث استوفى أدلة القائلين بالتكبير وأدلة القائلين بالتكبير عند النزول فقط تمام واستوفى أيضا الأدلة على عدم مشروعية هذا التكبير ومن أشهر حديث عبيد الله بن عمر العمري كان إذا قرأ السجدة سجدا وسجدنا فلم يذكر إيه؟ تكبيرا والتكبير عبادة والعبادة لا تثبت إلا بماذا إلا بنفسه فلو قال قائل هذا من أجل نظام الصلاة لأنه لو الإمام سكت وسجد ممكن تضطرب الصفوف. العكس صحيح لو كبر يظن بعض الناس ماذا أنه يكبر ركوعا والإمام لا يقتضى به بالتكبير بل أصل الاغتداء بماذا بالنظر بدليل للصحابة كان رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر لكن ما كانوا يقتدون به إلا إيه؟ بدليل ما كانوا يضعون رؤوسهم أو يسجدون إلا أن يضع رأسه بما على أنهم يقتدون به نظرا تمام وليس لهذه العلة نشرع أمراً ليس في الصلاة أترك السجود كله يعني هذا أرجو عندي من أنه من انت تخترع امرا ليس من الصلاة وترك السجود اصلا بسجدة التلاو سنة ثابت عن السلاف انهم كانوا يتركون سجدة التلاوة احيانا والسجود بها ابدا ليس من السنة والله المستهد هل يجوز ان يعطي هذا الزوج السعودي لزوجته مالا اذا له ان الورس سيمنعونها فعلا لو غلب على ظن ان الورث سيغلبون هذه المرأة على حقها يجوز ان يضمن لها حقها بوسيلة او, أو باخر والله المستعان جاءتني هدية من رجل وقد علمت بعد ان مال صاحبها حرام اقول بارك الله فيك انظر في مال هذا الصاحب فتعتبر بالغلبة، فإذا كان ماله مختلة، وغلب الحلال لا حرج عليك في قبوله، يعني هذا بعد أن قبلتها، أنا أتكلم الآن بعد إيه؟ بعد ما أخذها، تمام؟ أما إذا كان الغلبة للحرام، تمام؟ فالورع يعني ردها مع نصيحته. وهذا من باب زجري عن الله عن الحرام تمام الا ان تتحقق عندك مفسدة ان هذا يؤدي الى وحشه شديدة وقطعة ارحام مثلا الى فلا بد من النظر الى غلبة المال اولا ما الفرق بين صلاة القيام التهجد الترويح هي مسميات لشيء واحد لصلاة الليل عموما ولكن فرقوا بين القيام والتهجد أن التهجد يكون بعد نوم تمام أما القيام فهو الذي يكون قبل بالليل عموما أما الترويح فهي التي تكون بعد العشاء مع الإمام تخصيص يوم الجمعة بصورة السجدة أو أي آية فيها سجدة تخصيص الجمعة بالسجدة ثابت في السنة ولكن لم يكن واضح على قراءة السجدة أبدا إنما فعل وإيه وترك لكن قراءة سورة أخرى فيها سجدة كسورة مريم أو كذا دي بدعة لأن ليست العلة من قراءة السجدة هو السجود بل حديث السجود بسورة السجدة ضعيف بعض الشيخ مقبل تمام إنما العلة هو قراءة السورة إيه نفسها ذاتها، ولذلك ما يفعله بعض الناس من قراءة بضعة آيات منها من أول قل يتوفاكم ليس من الصن يزجد ويترك لعمودنا بعض الحديث والسجود بهذه الصورة، تمام؟ لأن كون الحديث ضعيف هذا لا يعني أنه لم يكن يزقذ لقضية أخرى. لكن يفعل ويطرق من بعد موافقة السنة